بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالموده وقد كفروا وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُنَ الرَّسُولَ وَإِيَاؤِكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِ وَبْتِغَاء مَرْضَاتِ تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلمتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ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 كم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم كفرنا بِكُمْ وَبَدَا بيننا وبينكم العداوة والبغض وأبدا حتى, حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لا لك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 لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الولي الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة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 مَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَتَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا جاء أقوم المؤمنات مهاجراتا فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتمهن فَلَا فلا ترجعهن إلى الكفار. لا هن حل لهم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن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 تَجَلَّ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ ولا يَقْتُلْنَ أولادهن ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم